أيود أحدكم أن تكون له جنت من النخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر